قالوا أجدتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قالوا أجدتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من سوادتي